Haydar e haq midaxid hab al khalq ma la mazid Haydar e اي انرخ اللي مقام اول عدل وحاج وسام بالخالق ما لا حيد الدخيل ما شاء الله ما شاء الله بل خلق ما حيدره حيدره حيك بل خلق ما اي للخالق مقام ايان للخالق العادل بالخلق ما لا اكن حالي ما كنت بلا حجازي والصيف حياتي والله بالجحاده بالعباده وبالظبورت تاج حياتي استناي يا وحاج بالمعارك عزمك ثابت جريب صلاتك اي ثابخيل ما يقدم رحمه الب ورضاته مثل يوصال يا بدين او نصاب الب ا همت فلاصال يا بديل اقول نصابه الرجل الجليل او توجبك الجزاء ماول حد هو بالخلق مألمذل حيد الحام الدخين حيد الحام الدخين ان شاء الله اي يا نالخ المقام اي يا نالخ والحق وسامه والعادل ويل على السعده بالكلغ ما الله ممتن بالخادم اهل البيت سعيد الصافي انحلل لكل ما كتبنا نعق جزر وايب صفات حب الشحاد بالحباده وبض ورتاه السناي يضحك بالمعارك والدم قتات جرى اب صلات اغايد تبكل ما يقدم ارحم تربا رضاتك مثل يوصل يا بديل أو نصب الباري الجليل مثل يوصل يا بديل أو مثل يوصل يا بديل نصب الباري الجليل أو نصب هو ب... وجب تاج السحامة ما شاء الله اوتا واجبتا والعدل والحق وتامى والعدل ما شاء الله بالخلق ما لمثيل حيدرحا من الدخيل حيدرحا الله يقلي حوائجكم بالكالك ما لانت عيدر عيدر عيدر عيدر بالكالك ما لانت عيدر الخالف مقامه عادل والحاج والعزير عادل والحاج ما أجمع هذا حاج وما نبالغ حب حليله جئلنا جنة وشم حديث العدن يشهد من لساني الهاد عني كل ما نحب الصمد دين يتوقع خير تجن اول اللي معز هابصيره مين بتقدر قد اتنا من نهايات عن علي شني شي قليلي والله قعدنا برحه ودليل عن علش نحكي شي قل برهان ودليل قعدنا بر ودليل ما والعدل والعدل ما وحسام والعديل والعادل وحسام بالخلد ما لا حيدر حيدر حيدر ما الله عيدرح عيدرح بالزرقين بالخلق مالذيب عين الخالق مقامه عين الخالق مقامه والعجل والحق وسامه ام بالخلق ما لا في الصاب بلايا ام ما ابذت جذره فاطمه ام وين او قبيكت طريت ولعه ودفعت البا وكيف شرسه ودفعت البا وكيف شرسه يا في المن ها العلماء صبر ويقين يام نتيزة لانقطارها الصبر ينفذ مستحيل او للغضب نفجة ميل الصبر مستحيل وهكذا الغضب وللغضب نتكة جميل الطاعة الباري القرامة والعدل والعدل بالخلص bil khalag malama fi al haydar haydar barakallahu baraka allahi barakatu عين الخالق مقامين عين الخالق مقامين والعجل والحج والعجل والخالق والسافر هم بالخالق مألق ممنونة ومشي بالخدمة مولاي الصبر يا صابق حاملة روح ما ابتدت جزرها وفاطمة أم ميل العاطف حاضر بكككات مليقه او دفعت اربا بيب مر في المن هم دغره صبر ويقين يا منت الله لهم غافر الصبرين في المستحيل او للغضابنا تات من صبرا ينفذ صبرا ينفذ والساحي للغضاب وللغضاب نحن طاعة البار مرامش طاعة البار مرامش والحجر والحاج والحجر, والحجر بالخلج ما لما سيش بالخلج رحام الدخيل حيد رحام الله يقضي حوائجكم بالخلج الله بيك الله بي بالعالم وعلى السماء رب الخالق ما ما انا حبر اللي قد من اي جايط الله عقلي ساعد ما بلا غيريده واشتلين شان الاخوه اللي ما ليده ذكر ربنا اريل حسابك تاوي ذابنا اريل حديده احيدره لا امو بخير الساعه حيدرالا مبكين زاحتين شاو حقين اتشو يا والعدل والعدل bel khalag mala mashallah ei hayda حاجة. بالخدمه قاك اتصبوتاو اي ما نعبر ليقتدي بي هاتفيزه هم من جايط الله حق لي ساعد ما I wish to lynchin for